تعال لنرى ونتذكر تذكر يوم الصعام ومذلة الرقاة قبل أن نحرم من مجرد الذكرى فيومها لا ينفع الندى فتعال أخي الحبيب تعال معنا وتذكر تذكر حينما تطوى وحيداً إلى الأجداد عمرك في ذهابي تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي فسارع في رضا الرحمن دوماً فإن القبر مبتدأ الحساب فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ ولا تيئاس فإن العجز عيب من الإنسان في وقت الشباب ولا تيئاس فإن العجز عيب من الإنسان في وقت الشباب فأول ليلة في القبر خاطب بكى من آسره كل الصحاب فأول ليلة في القابل خاطب بكى من أسره كل الصحاب وبادر إن بقي في العمر وقتا فإن الموت يطرق كل باب، وبادر إن بقي في العمر وقت فإن الموت يطرق كل باب، ولا ترك لأهل الظلم يوما فإن النار موحشة ركاب ولا تركا لأهل الظلم يوما فإن النار موحشة ركاب وَإِنَّ مَصِيرَهَا قَارٌ ضَلَامٌ بِهَزَّ فُرَاتٌ تُسْمَعُ فِي الْعَذَابِ وَإِنَّ مَصِيرَهَا قَارٌ ضَلَامٌ بها الزفرات تسمع في العذاب فويل ثم ويل من لضاها إذا الإنسان حاد عن الصواب فويل إذا الإنسان حاد عن الصواب الإنسان